ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَآرٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشق الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا أَفَ اللهَّهُ عَ رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أَجَفتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيلِ وَل لِكابَ وَلَا لِكَابِ وَلَكِ اللهَّه يُسَلِّ تُسُلَهُ على مَشَاب واللَّهُ على كُلِّ شيءَيءٍ قَدير مَا أَفَ اللههُ رسوله من اهل القرى فللله وللرسول وللقربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا دولة بين الاغنياء منكم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 يؤتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن ينقشح نفسه فاولئك هم المفلحون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 لَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدًا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد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 لو أنزَلنا هذا القرآنَ على جَبل الرأيتَهُ خاشًا م تَصدًّا مِن خَشيةِ الله